أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتاب ذلك الفتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم قلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سرهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا تلا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا ربا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن لا بعد إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون ولا لئل الذي لشتروا الضلالات بالهداه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استقذنا رثا لم ما أضاءت ما حلم فلم ما أضاءت ما حلم له بالله بنوره وتركا في ظلمات لا يرصنون صمد عنهم فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضارا لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قبير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 وأنزل من التماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بصورتهم من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ألن تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيء أن يضرب مثلا إما بعوضته فَمَا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوالهنا سبع سموات وهو بكل شيء عليم.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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسمائها فقال انبئوني بأسمائها أؤلائي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا ما إلا ما علمت هذا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم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 وقلنا يا ما آدم سكن أنت وزودك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فَمَنْ تَبِعَهُ دَايَ فَمَنْ تَبِعَهُ دَايَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُنَافَ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بيه ولا تكونوا اَوَّلَ كَافِرٌ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا يَتَّقُونَ وَلا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَالْتَقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجِزُّنَّ أَنفُسَنَا أَنَّ النَّبِيَّ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ إِنَّا شَفَعَتُنَا وَلَا يُؤْخَلُ إِنَّا عَبْدٌ وَلَا هُمُ صَوْمٌ وَإِلَّا جَعِينَاكُمْ مِنْ آلِ فِرعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ الْعَذَابِ يُلَبِّعُونَ أَبْنَاءَ يدبحون أبناءكم ويستحنون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلة العول وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى مبا أربعين ليلة إما اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عافونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا, فَتُوبُوا إِلَى بَارِئكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا جَبَرَائِكُم فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا بُرْسَاءَ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَوَ اللَّهَ جَمْرَتَكُمْ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَإِن تُمْتَنِظُونِ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّل وإذ قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرنة فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا باب سجدا وقولوا حطا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 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَىٰ مِنْهُ نَبْعَانِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رزق اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذين هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بقضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَنْ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرزة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تلبعوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا وضاء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله قال إنه يقول إنها بقرة لا بلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا الله بغافل أن لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ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 وإِذَا معظم معظم قَالُوا مَعْرُومٌ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون سلاما كتبت سنئه واحاطت به خطئه فاولائك فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك ذلك اصحاب الجنه هم فيها خالدون إِلَّا أَخْذَنَا مِن تَقْدِيرِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِنْوَالِدَيْنِ إِحْسَانُ وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْقَوْمِ حُسْنَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ أَن وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَاءُ لَذَا أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ذاؤ يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما عم تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء أهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فضله أن ينزل الله فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللتافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقولون أنبياء ذاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم ذنب الظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا جودت أحدهم لو نعمر وما هو بنزحزعيه من العذاب أي وعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو اللجبري لفَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ مِنْ إِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَأُشْرَافًا لِمُؤْمِنِينَ فَلَكَ أَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا مَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وضاء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا باعي الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدفل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا هذا إلا خائفين لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله راسع عليم قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا رزقه انما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتيناها آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قل بينا الآيات لقومهم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونبيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ودي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك الخاسرون بها بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسك شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.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 وَعَهِدْنَا أَنَا إِلَى أَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَابِيَتِي أَنْطَهِ رَابِيَتِي الْطَّوَارِعَ الْعَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُصْبِحُهُ عَلَىٰ عَذَابِ نَارٍ وَبِئْسَ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 إنك أنت التواب الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يدل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وما أنزل الله إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أُوتِي أبوسَ وَمَا وما أُوتِي أبوسَ وعيسَ وما أُوتِي النبّيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم نحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون قل سجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأشباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عن دو من الله ومن الله بغاة من عمين ما تعملون تلك أم تزق قرخت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما عم كانوا يعملون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 وكذلك جعلناكم امهة وشط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقذب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف وَإِنَّ نَظَرَاتِ تَقَلُّبِ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لَيُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ أَنْ تُحِبَّهَا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولَئِنَّ أَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا لَدَى أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْرُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَنَعْمَ وَلَئِنِ التَّبَعَتَ أَهُوَ ذَائِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ يَنْبَغِ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 فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لن الحق من ربك وما الله غافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شَطْرًا مَّسْجِدًا حَرَامًا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِنْ أَتَيْتُمْ إِلَى هَٰذَا الْبَيْتِ إِنَّ لَكُمْ لَحَظًّا مِّنَ شَطْرَهُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا مَن ظَلَمَ مِنْكُمْ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فخشوني وليأت من عمتي عليكم وليأت من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أوصلنا فيكم رسول منكم يكلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا بالله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله ولئلك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خاربين اسمها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ضار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض وإخترنا في الليل والنهار والفلك والفلق التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما ما أنزل الله من السماء مما رزق فأحيا الأرض. فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح واستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُ لَوْ أَنَّ لَنَا كُرْوَةً فَنَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ذا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن ما يأمنكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباء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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم البيت سودما ولحما خنزير وما غير اللام ثَمَنٌ قَدْرُهُ غَيْرُ دَافِنٍ وَلا عادٍ سَلامٌ اسْمَعِ لَيْن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البرو من آمن بالله واليوم الآخر والملاَئِكَةِ والكتابِ والنبيينَ وآتَ المالَ وآتَ المالَ على حبيذةِ والقربَ واليتامى والمساكينَ وَبِنَ السبيلِ والسالِينَ وفي الرقابِ وَأَقَامَ الصلاة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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع فيها له من أخي شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة هي هذاء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إلى حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأغربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإن إنما إثمُه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جلبا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وعلى الذين يطيقونه فبية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه قرآن هدى للناس وبينات هُدَّ الْمَنَاتِ وَمِينَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَتِرٍّ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا وشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجوة. ثم أدموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك عدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بذا الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس لتاكلوا فريقا من اموال الناس باسم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تموا فإن الله غفور رحيم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 الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهنكة وأحسنونه إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسوك فإذا ذأ منكم فمن فمدع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهجي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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم من الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا لآذاء للألباب ليس عليكم جناح أن ترتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم, كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آب ماءكم أو أشد مكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإدم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد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 هل ينظرون إلا أن يوم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلب من إسرائيل كم آتيناهم من آية بينا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 فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَن الَّذينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مستهم البأساء والضراو وزلزلوا مستهم البأساء والضراو وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مكان صنمال لا إننا صنع الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ماذا أنفقتم من خير فللوالدين, فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عزيز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 ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمُ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْتِ مَا إِذْ مُنْكَبِيرٌ وَمَنَافِعُ الْنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نفعهما ويسألونك ماذا يُفْعُلونَ قُلِ العفوُ كَذَلِكَ يُغِيرُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِّيَ تَمَامًا قُلْ إصلاحُ اللَّهِ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ولو شاء الله أن أعلنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركه ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير المشرِّتين ولو أعجبكم أولاد آيك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعذرة من ويبين ويُبين آياته ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.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 والله سميع عليم لا يؤاخلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخلكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فاذاءوا فإن الله غفور رحيم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 الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا, إلا أن يخاف بأن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حجود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حجود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حجود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بَعْدُ حَتَّى حتى تنكح زوجا فَيُنْطَلِقُهَا طَلَاقٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فأمسكوهن بمعروف أو سرعوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسا ولا تتخنوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعنكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم نساء ففبلغن فَلَا تعضلوهن فلا فَلَا فلا تعذبوهن ان يتيحن ازواجهم الى تراضا الى تراضا بالمعروف ذلك يوعب مَن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم من وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تطار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أردتم فصالا عن ترضى منهما وتشاورا فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أو إيه أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدون نسرًا إلا ما أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وقد, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا, إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ حِرْصًا عَلَيْهِ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قال فيه فإن خفتم فرجالا أو رقبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين لا مِنكُمْ منكم يذّون أزواجهم وصيّة لأزواجه متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معون والله عزيز حكيم وللمقلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان الله لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلٌ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتاب تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طارئ ملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يُتسعَ من المال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 وقال لهم نبيهم إن آية ملتي أي يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربك فيه سكينة من ربك وبقية من ما ترك آل موسى وبقية من آل تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا هو والذين آمنوا معه قالوا, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة مغلبة فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا لجالوت وجنود قالوا ربنا ماذا أفرق علينا صبرا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتوى عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء اللهم قرّتَلُ ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أيوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مَا في السماوات وما في الأرض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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء مباؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولا ذائك أصحاب النار هم فيها خالدون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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خامية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُبِنِ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَضْمَعَ إِنَّ قَلْبِي قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم نجزاء ثم دعون يأتيك سعياء وأعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين انفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة أنبتت سبع سمابل في كل سنبلة مئة حبا والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عريم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لو ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا من لو ولا اذا لهم اجروهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينطق ما لم ير الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلكم كمثل صفوال عليه تراب فأصابه بلذ فتركه صلدا لا يقدرون على شيء من ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين انفقون أنوالهم ابتغاء مرضات الماء وتثبيتا, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابا وابل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 تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابوا الكدر، وأصابوا الكدر، وله دربية بعثاء، فأصابها إعصار، فأصابها إعصار فيها رض فترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۗ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَبِمَا اخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ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 والله يعيدكم المغفرة منه هو والله واسع عليهم يختي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء ماءه موعرة من ربي فانتها فله ما سلف وأمره إلى الضار ومن عاد فأولى أصحاب النار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 وَإِن كَانَ دُعْسَرَةٌ فَلَغُرَةٌ إلى يُسْرًا وَأَن تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا رعاة الذين آمنوا وإذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك أحد أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليمل الذي عليه الحق، وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يؤمن له، فليمل وليه، فليمل وليه بالعدل. وَأَسْتَشْهِدُ شَهِيدًا لِمِنْ جَالِكُمْ فَإِلَّا مَنْ يَكُونَ رَدًّا فَرَدُ وَالرَّأْثَانِ مَنْ تَضْلَلَ مِنَ الشُّوَادَى أَنْتَ ظِلْلَ إِحْدَاهُمَا أَنْتَ ظِلْلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تذيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُورًا فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَالْيُؤَدِّ الَّرِئُ مَنْ أَنَا نَتَهُ وَالْيَتَّقُ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْ مَا فِى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ مُؤَاثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلَئِن تُبْدُوا مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ سَيُظْهِرُهُ مَن يَشَاءُ يَشَاءُ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 لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كتبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراه كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين